بسم اللہ ہر صاد مخرو رحمت ربك عبده زكريا اذ نادى ربه دن خوف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 قَالَ رَبِّ إِنَّ مَا يَكُونُ لِي غُلامٌ وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيَّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آیَةُ قَالَ آیَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجْ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا يَا يَحْيَى خُلِ الْكِتَابَ بِقُوَّةِ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِّن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا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 ست خب سا روح نتم سلح کو م كِ لِأَهَبَ لَكِ غُلامًا زَكِيًّا قَالَتْ إِنَّ لَا يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا وَلَكَذَلِكَ قال, قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فَحَمَلَتْ حُفْنَتَيْنِ تَبَدَّدَتْ بِهِمَا كَانَ فل متوپیا فن دہتی ہے اللہ تہ ذنی قدر ربو کی تحت کسریا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 وإنذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هار أَسَاؤُ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيَّ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نبيا وجعلني مباركاً اينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة مَا دُمْتُ حَيًّا نام بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا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 اِذْ قَالَ لِأَبَيْهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَبْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يا ابتي لا تعجدي الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا أَبَتِ اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون الشيطان وليا قال أراغض أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهن أرجمنك وهجرني منيا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا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 قَوِيًّا يَعْقُوبَ وَكُلًا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمُ الرَّحْمَةَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ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 إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ لُوحِ ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا إِذَا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ف خلَ فَمِ بْدِهِمْ خَلْفٌُ أَب الص الصلا تَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوات فَسَ فََقَوونَ غّ إَِّا مَتَبَ وَآمَنَ وَعَنلَ الصوالِح فَأُولائِكَ يَدُخُلونجََّةَ وَلَا يَُّمونَ شَيئ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 رَبّ السماواتِ وَأَرض وَما بَنَهَُا فَعبُدهُ وَصْطَابِ لعبادةِ هل تَعلم لَ سَمه وَيقُون الإِسَانُ أَذَا مَا نِت سَفَ أُفْجُ حَّ.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 كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا لذروا الظالمين فيها جثيا واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذي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 وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَهَا وَلَدًا أَطَلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَلَا مَدٌّ لَّهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنُرْسِلُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فردا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 وَأَقُولُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْتَ عَوْلُ الرَّحْمَنِ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 قَرُنٌ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا